اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلنا ما يهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تفق وترضى إنك على كل شيء قدير وجعل أعمالنا خالصة اللي وجيك وصلي على محمد وعاله قالك فاه الله تعالى ورد ذلك بانه اي التنديل مستلزم للتركيب المنافي للافراد هذا طول السكاكي انه يعني التنديل من نقل السعاره هذه التحقيقيه لازمها الافراد هذا الجواب قالها بسزم مستلزم للتركيب وهو منافي للافراد لان تحقيقيها مبنيه على الافراد الاستعاره كلها اه استعاره تعبيدي قلنا ما هي استعاره ما, هي ما, ما لا ما هي بلاصح عدم الاستعاره التي هي من اقسام المجاز المفرد لان تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومه ضد من لازمه لا يشتنها. الاستعاره الافراد وهم اللازمه التركيب بينهم تنافي قال وإلا لازم اجتماع المتنافئين ضرورة إذا قلنا كل واحد منافي إلى الآخر فإذا يكون مفرد مركب في وقت واحد وإذا ما نساء وإلا لازم اجتماع المتنافئين ضرورة, ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم والجواب أنه, انه عد التمثيل قسما من مطلق الاستعارة التصريحية التحقيقية لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد ع راه يعني ما جعلها هلا يعني جعلها قسم لسه اعاره منها انه يجينا قسم قسم بس لا ما اشي انها قد الاستعاره مفرده هون ومنها ليش احنا الاستعاره امر عام عرفت امر عام مرات استعاره جزء والتمثيل جزء من استعارة المجاز لا أنه يشتئ انه هو, هو منه بل حين مجاز مفرد وهو استعارة التحقيقية تيك دي, دي معروفة ها ما يشتئ انه قسيم لذي يعني لأنه جزء منه بل يشتئ المجاز عام مفرد ومركب وهو الاستعارة كان ذيه قسيم يعني انه جزء من ذيه من ذيه عام أمر عام وهو من ذيه الخاصة وهو مفرد ويته قال قال قل... قسما من مطلقة الاستعارة التصريحية من حثي. ما قال قسما ها? قال قسما. ايوه ولا يبني على ان الاستعارة ما هو باني على ان الاستعارة مفرد بس. المجازن مفرد. الخلاف هنا اي? اي. الخلاف هنا اي. اسم مجازن مفرد. ايه. ادي كده مع رجاله الاستعاره هي مستلزمه للافراد انك تشبه الشيء بشيء فيها تشبيه الان ها ومفرد مفرد والله الله العالم قال من التي هي مجاز مفرد هل وقسمه المجاز المفرد الى الاستعاره وغيرها لا, لا توجد المجاز المفرد نفسه مجزى للاستعاره استعاره ماشي المجاز المفرد كان بلا استعاره من حيث مطلقا الاستعارات التصريحية. قال التصريحيه لكن قالوا اسم المجاز المفرد الى الاستعاره وغيرها خلاص قالوا قسمه المجاز المفرد الى الاستعاره وغيرها لا توجد كل استعاره مجاز مفرد قسمة المجاز المفرد الى استعاره وغيره ها المجاز المفرد لان عبه مركب ماذا عبه مركب اشتيناه داخل ما قعلناه مجاز كأنه مفرد ومجاز مركب في تيال حالة مع تي اذا قلنا ان الاستعاره امر عام قالنا بشي ايه مجاز مفرد ومجاز مركب ايش ان يحيقوا <تصفيق> بيها انت مو مخصوص موجب و اذا انبغي تستفي لا قلنا بعد ما قلنا ان هي مجاز مفرد ها قال المجاز المفرد الاستعاره وغيرها سر لا توجب كل استعاره مجاز مفرد ما بده لازم قال كقولنا الابيض اما حيوان او غيره تكسمنا الأبيض إن حيوان ولا غير حيوان ورقا قلنا الحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون وذي أكنسة قد يكون أي على استعارة مفردة وغير وغير مفردة هذا يتأول لهذا التأويل تعصف بالفرق بين المثال بين المثال حق كه الشيء هذا المثل قالوا ضافوا ما بيتغير كانه الفحان المثل الا ما هو الشيء هو مركب. مركب ما بلا ذا الحين بيت اول له قسم مش قسم بس ولا يهم امرك على أن لفظ المفتاح صريح بأن المجاز الذي جعله منقسما إلى أقسام ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ما إذا قبل تصريح ما أعدف في حاجة معنى هذا الغلط من, من الدعاء عليه لأنه قال بعد تعريف المجاز ان المجاز عند السلف قسمان لغوي وعقلي واللغوي قسمان راجع إلى معنى الكلمة وراجع إلى حكم الكلمة والراجع الى المعنى دي دي الى معنى الكلمه الكلمه استعملت في غير موضعها والراجع يلاحظ ان الكلمه من الاعراب وغير هذه دي جيهور. والراجع الى المعنى ذا قسمه خال من الفائده ومتضمن لها بركي قال هو المتضمن الفائده قسمه وغير الاستعاره وواضح ان المجاز العقلي والرا... ها هذه قسمته وقال ان الا المتضمن الفائده قسمان الاستعاره وغير الاستعاره ما فيه ما يعني بين المفرد, المفرد هو يعني ان الاستعاره هي المفرد هذا وواظرا ان المجاز العقلي والراجع الى حكم الكلمه خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور على عند الراجع للمعنى ما هم أشتي بالخالي عن الفائدة أشياء تدفعهم بمشمعها؟ أطلاقه اسم المطلق على المقيد قال ما, ما من <تصفيق> <تصفيق> قال هو منه، ما المجاز المرسل قالوا المطلق المستعمل في المقيد وعكسه، فهو عند السكاكي ليس بمجاز المرسل كما هو عند البول أطلاقه الخالي عن الفائدة وغيرها لقلي خرجه فيجيب أن يريد بالراجع إلى معنى كلمة عمي المفرد والمركب ليصح الحصر في القسمين إن قال هناك الراجع إلى معنى قسمين ما تحكمنا له نكونها مفرد حتى نقول مع سبراً للمركبين في قال ليصح الحصر في القسمين وأجيب بوجوه أخر فإذا يجيب أن له الأول أن المراد بالكلمة اللف الض شامل للمفرد والمركب تقول كلمه مستعمله في غير ما للراجع الى الكلمه فاذا واش ما كان ما اسمها غير ما رجع ايه مثل هين يقولوا الكلمه, هل... الكلمة, الكلمة, الكلمة أه. <تصفيق> أه. اللفظ الشامل للمفرد والمركب نحو كلمه الله الثاني ان لا نسلم ان التمثيل يستزم التركيب بل هو استعاره مبنية على التشبيه التمذيلي والتشبيه التمذيلي ما هو الله مفرد ما هو الله مفرد في مفرد, مفرد في المشبه مفرد مفرد ما هو جملة بجملة وهو قد يكون طرفاه مفردين كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآية فإذاً هو شبه مثل ذي المثل بذي المثل وهو تشبيه تمثيلي لأن الوجه منتزعاً متعدد لكن ما معنى لا تشبيهه ذي المثل بذي المثل فإذاً جاهه مفرد مفرد فإذاه مبنية لإستعارها التمثيلية هي مبنية على التشبيه التمثيلي فإذاً هو مفرد مفرد يسبق وجاهه هنا ما المقصود الله كان نحن جعلنا مفرد شبهناه بالاستعارة مفرد ولازم منها تياكل الوجه المنتزع المتعدد فضر في قولهم مثلهم كمثل الذي استوقدنا ما هو شبه مثل مثل مفرد سح أنا مفرد مفرد لا مخرج المثل هو عام ان لا هو الوجه الوجه, الوجه المنتزع هم من كلها. وهم من المتعدد والله ما هم من المتعدد ذا الكلام هذا جابك كله ها وما به لا ما هذا مثل مثل شبهنا بس ها انك ما بلا تنزع ما به لا لا بهلام شبه ينتزع شيء مفرد <تصفيق> مفرد ويجعلها مثل ذاك مقيد بقيه الارصا هاي شيء هذا السكاري ولا شيء بالمره مثل, مثل المثال ديها مركب اه فرمي. لكن دالحين دا هم بيتاولوا له يقولوا دا ما مثل السكاكي لكن هذا المثال دالحين ما يقصدون إنه مفرد مفرد فقط <تصفيق> قال الثالث أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بألف شيء لا أخرجها أن تكون كلمة فالاستعارة مثل أراكة تقدم رجلا وتؤخر أخرى والتقديم المضاف إلى الرجل, الرجل المقترم بتأخير أخرى حاشت إنه في زركة بشتنه مفرد ما والله واحد لا اديه ما جاء بشيء ما ايوه ما بتركين ما به لا شيء واحد بلا <تصفيق> والمستعار له قال هو التردد فهو كلمه مستعمره في غير ما وضعت له في كير حال بين ما به لا مفرد مفرد ما جاء مركب مركب وفي كل نظر اردناه بالشر لماذا بقى بيت اول وكماله قالوا من يتأولوا على شيء ما قدر ما قد ده ظهر من هاي الدعاء مركز حمد طوى مقبو على فضولة بين هاي خدوا عليه ونقروا هاي قال ويجوبوا ما هي اللي ما ها سابر نحتاج يتأولونه لا ما يواقق لي مذاهب غيره هنا العلماء مذاهب غيره كل منها اصطلاح كل منها نظر فيها مذاهب شرطة هنا ما دم معنا هناك أمر ماذا الكتاب والله سنة؟ نحتاج انها نتأول له يرجع لكن حين يا سيدنا علماء بيان جمعة مقرد يجيو معهم اصطلاح كلها. اه معهم اصطلاح كلها. كلهم معهم اصطلاح. <تصفيق> اه, آه. وكل الذي يسبل له ما بده من الاستلاحة. لكن اه. ما, ما معنى انها نحتاج نتأول له ونرده الى اصطلاح غيره. اه اصطلاح بعضها ما بيه الا اصطلاحة. اه يه. اه. اه. اه. ايش بصرك هذا اذا و... اذا ما صدق حتى عدهم ما قدروا هو هو نص ونص بقول هدايا ولا هم ابراهم فوق شو هاي بندر ثاني محمد هاي في فلسطين هاي قلنا الايمان المذهبيه بتقول والله تخيل قبل طناجه مع حتى متصوره واذا رجعنا قال الوضع عندهم كلها سو مع لا، لا، لا. وفي السراء السكاكي لإستعارها التخيلية بما لا تحقق لمعنىه حسن ولا عقل بل هو أي معنىه صورة وهمية محظم لا يشبها شيء من التحقيق العقلي أو الحسن كالأفضل أظهار في قول هذا لي وإذا المنية أنشبت أظهارها كل تميمة لا تنفع فإنه قال لما شبه المنية بالسبع بالاغتيال أخذ الوهم في تصورها أي المنية بصورته أي السبع واخترع واخترع لوازمه لها أي لوازم السبع للمنية وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به فاخترع لها المنية الصورة مثل صورة الأضغار المحققة لأنه لا شيء نعب الشي توخم غير ذيالب يعني نعم في توخم ذيالب فالبعن هو الموضبطية التوخم ما هم قد اثبتوا لشي من لوازم ما بلا انهم اليمهور عندهم ان هيك انهم تصوروا ان, إن المشبه به وانا سألات قبل جعلوه من جنسة ومشبه بهات والجعته بشي من اللوازم لجل تفيد التحقيق يعني رب فالنية اليمهور مستخدمين عنها الحدثة اه و هذا لا يتوهر تخيّل في نفسه انقذ ذاك سبع ايه. والسبع من اللازمة الافتراس غرق عاش أثبت لهذا الأمر المتخيل جاب الأظهار تشبيه تشبيه لذلج الأمر المتخيل هذا بالنفس تخيّل تخيّل انقذ الأسد؟ انقبه أسد مفترس والاسد دام هاي اللازم عليه الاظغر ورجع جاب الابغار دوله لقته الابغار تشبيها لما في الناس وحاله في اللي في الناس ما جابه ما اثبته ما بالعتب ذيه والجمهور بيقولون ما بشي فيها ما بيها استعاب اه والتشبيه هناك فلهي فالمنية لا لا لا زيدي واجهة تعارى عند المنية فيين لا لا لا لا في الأطفال في بالمشبه ما أتى بالمشبه أنا ما كلام ها تشبيه مع تشبيه إلا بلا قالوا في النس تشبيه في الناس ف... رجعت ابي التخيل بعد الاظهار وهو الشيء ان بتشبه في نفس الاظهار الاظهار قال اخترع المنيه صوره مثل صوره الاظهار المحقق في نفسه ايوه قبلهم لكن بعد قال ان ارجع تخيل تخيل صوره السبع للمنيه هولا وأثبت لها في نسه أظهار ورجع جاء بالأظهار الحقيقية غيرها. وشبهها بليش؟ بالأظهار تدي في النس وحدف ذاك تدي في النس ما أتل أبدأ المشبهة أيضاً جاء هو تخيل على قول لا تخيل التخيل شيء وهمي ما بالشيء غالبا اختار على المنيى صورة مثل صورة الاظغال المحققه ثم اطلق عليها على ذلك المثل عن الصوره التي هي مثل ها التي هي مثل صورة الاظغال لفظ اظغال اعجابا هي فيكون الاستعاره التصريحيه لانه قد اطلق اسم المشبه به وهو الاظغال المحققه على المشبه وهو صوره وهميه شبيهه بصوره الاظغال المحققه والقديمه اضافتها المنيه جاء هو استعارة في نسولنا الأبهار تحقيقية لا قال المكنية الله والتخيلية ليش أن تسمى هاي قال عنده قد تكون بدون الاستعارة معدرق للتسمية قال قد تكون بدون الاستعارة بالكناه بس برنات تنفصل وهم قالوا من لازم لا ما عنده سكاكي فضل هنا ابن السكاكي قال ما هو لازم للمخنيه وعندهم الماء ثابت تخيل لام عليه بالمخنيه ولهذا لانها قلنا هي قرينك المخنيه التخيليه هي قرينك قد تقوم بدون الاستعاره او كنايه ولهذا مثل لها بنحو اظهار المنيه الشبيهه بالسبع وهم دولك بيقولوا انها ايش ترشيح ترشيح ترشيح ما هو تخيل ها هي لا قدوا بيبني علم ذيها ايش عنده تشبيب السرق؟ الترشيح لانها تخيل واستعارف سهبر على مذهب ذيها ها سيدنا عندنا في الغرق <تلقى> بيقوله هو بيقول انها تخيل ولا قلوا انها ها لكن لا لا الغرق بينهم في ذيها انها انذكرت تشبيه في تيها ما هو لا ترجيه ما في شيء تاخير على مذهب الجمهور على وان كان به مكنيه من لازمها التخير واللي قع على السكاكي لسه اعارات تحديد ما في عمل لا المغنيه من اذن الاسعار لا تشبه يا الله في اسمه كده لا ها قال إنه من لازم إيداد وكيد لازم ما يذكر الله معهم ما, ما يوعد به ما يوعده هاش استعاره ما عاده لا ترشيه قال فصرحه بالتشبيه لتكون الاستعارة في الأبهار فقط من غير استعاره بالكناف في المنية جعله قوله بقى يسميه التخيل وجمع التشبيه مضمر فيه النص يعني يتخيله ويجعله من باب التخيل ليه هذا هذه الاستعارة التحقيقية فصرح بالتشبيه لتكون الاستعارة في الأبخار فقط من غير استعارة في, في المنية لأنه عند الجمهور بدو وعنده اشتين بدو تشبيه مع دهي مكنية عندما قد أتى بالمشبه هو المشبه هذا المكنية لازم من حدفها المشبه هذا في المكنية ما بهذا كله هنا قال اتى بالمشبه والمشبه به عند الجمهور بيقولوا ترشيح له لا لا تشبه هو عنده قال تخيل تسميه من جعلها باب الاستعاره التشبيه هو بالقديمين ليش ما الله عاد الشيء كل شيء نفسه كل شيء حت تشبيه عنده هو تخيل اه ضروري عندنا عنده بين لك كيف هو قال انها ايش ان التخيل عنده بيتخيل امر خارج. خير خيل ان المنية مشبهة بالسبوع ولا والسبوع ذبت له الاظهار ده هذي متوحمة في الناس وارجع ذكر الاظهار المشبهة دهني ذكر الاظهار فيه مشبهة والمشبه وذي في الناس وقعل القرينة يلا اش ذكر الاسنادها المنية هيا اذا جاو بده تحقيق وتخيل عنده وقال المصنف أنه بعيد جدا لا يوجد له مثال في الكلام إنها تنفرد الحال ليش؟ على استعارها التخيل وبهاي في تفسير التخيلية بما ذكرتها على السهد أي أخذ على غير الطريق بما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا تمص إليها حاجة وقد يقال إن التعصف فيه هو لو كان الأمر كما زعم لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهيمية لا تخيلية وهذا في غاية ما يجاب عليه إلا بذيه لأنه يقفيف التسمية هدنا مناسبة إذا ما أبلغ رجل التسمية فأسفر وأخير ما هو لقيلها لقيل البعدة ليش التأويل فيها الله أكبر كوشتي ابي شيء حقيقي قبل لا توصل لكن ما هو ما هو له لقله قالوا انها بعيده وتعسف لكن قالوا مغربا ان لا لقله البعد عليه التاول بيها قال يكفي بها ادنى على انهم يسمونه حكم الوهم تخيلا يعني ما حصل من حكم على الأمر المتوهم بسمه تخيل قال ذكر في الشفاء ذكر في الشفاء ان القوه بالوهم هي الرئيسه الحاكمه في الحيوان الحاكمه في الحيوان فقط غير عقليه الحاكمه ف... هذا يا الامر المتخيل بيحصل حكم بعد التوهم مو تخيل فبالنسبه ل... كل مكان حيوان ولو كان انسان ومال حقوق منين من مجال العدل نتقدم على هذه يعني في بينهم علاقه بين الوهم وبين التخيل قال حق غير عقليين ولكن حكما تخيليه او حكم بدو غير عدلي ويخالف تفسيره للتخلي... للتخيليه بما ذكر تفسيره غير هي لها اي غير السكاكي للتخيليه بجعل الشيء للشيء فجعل اليد الي الشمال والاظهار للمنيه عندها منك كذية وهو إذن خالفه ما عده من ذلك قال الشيخ عبد القاهر إنه لا خلاف بأن اليد استعارة ثم أنك لا تستطيع أن تزعم أن لفض اليد قد نقل عن شيء إلى شيء ليس المعنى على أنه شبه شيئا باليد بل, بل المعنى على أنه أراد أن يضبط للشمال يدا من ذلك ما تقول هو أراد أن يثبت لليه للمنية أبغى يتيها غلى التخيلية كذلك إذا أراد أن يثبت يد لليه للشمال فإذن هو حقيقة ما بالشي تشبيح فيه إن أثبت للمنية أبغى ما بالتشبيح في ولا بالشي ولي بعضهم بهذا المقام كلمات واهية اي النافس هذا تكفيوش يعني هو شبه ما باش يالا ما اتا هو المشبه عنده المشبه الارغار والمشبه به والمشبه هو ذا الامر الوهم اللي لي نفسه وهم لا وهم ما باشيه ما عندها هو شبه المنيه بلى بالسبع ولا آخر. وتشبيه قالوا نقسم وارجع النهش هذا هذا غير ما بشي يعني ما بلبل وهم ما عتابه عتابه المنيه وذكرها له, له الاظهار لا ما بشي لا هي ما ذكر ما بلعتاب الاظهار حقيقه اثبت له الاظهار للمنيه الله اثبت الاظهار اذا ما بشي تشبيه جي ولا ما حقيقه تخيل فإذاً ما جاءوا بشيهنا على تشبيه ولا أبهدنا بيه وهو عنده لا من التوهم المنيات جزء من أجزاء لك السبع وتوهم بينسه السبع معه أبوار. معه أضغار ودقاء أتاء بالأضغار تشبيه المستعار فتشبه هذا الأضغار الذي بينسه بالأضغار تهي المذكور وحدفها هي هاي استعار. مهمة بالشيء ذا كله ولبعضهم بهذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرق نعم قال يكتقيه أن يقال أن صاحب المفتاح في هذا الفن خصوصا في مثل هذه الاعتبارات ليس بصدر تقريد لغيره حتى يعترض عليه بأن ما ذكره مخالف لما ذكره غيره ما بهي. فإذا ما بهذا فائدة النحاء أنت أولا وام بتهد فيها مع ما بلدنا احنا ناس نحاول نشرح عليه اشي وبس اي المذهب هذا هذا خلاص معناته اولج المرده الى مذهب غير ولا يشتي ماشي ما قال قال يقول ونطلب حل حق على يقول ما ذكر 是中文年紀的要不要站 filt